وقد قدمنا الليلة المعضية حديث المؤلف عن المشكلة الأولى وحلها من القرآن قال أجزل الله مثوبته المشكلة الثانية هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء مع أن المسلمين على الحق والكفار على الباطل وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فافتى الله جل وعلا فيها وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل وعلا وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد فقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ومثل بهما وقتل غيرهما من المهاجرين وقتل سبعون رجلا من الأنصار وجرح صلى الله عليه وسلم وشقت شفته وكسرت رباعيته وشج صلى الله عليه وسلم استشكل المسلمون ذلك وقالوا كيف ينال من المشركون ونحن على الحق وهم على الباطل فأنزل الله قوله تعالى اولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم وقوله تعالى قل هو من عند أنفسكم فيه إجمال بينه تعالى بقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا إلى قوله ليبتليكم ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح لأن سبب تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين وتنازعهم في الأمر وعصيانهم أمره صلى الله عليه وسلم وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوضحنا هذا في سورة آل عمران ومن عرف أصل الداء عرف الدواء كما لا يخفى المشكلة الثالثة هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية لاستلزامه الفشل وذهاب القوة والدولة كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم حكم وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الأنفال فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة والبغضاء وإن جامل بعضهم بعضا فإنه لا يخفى على أحد أنها مجاملة وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك وقد بين تعالى في سورة الحشر أن سبب هذا الداء الذي عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ولا شك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق وتمييز الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن من القبيح لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي لأن نور الوحي يحيا به من كان ميتا ويضيء الطريق للمتمسك به فيريه الحق حقا والباطل باطلا والنافع نافعا والضار ضار قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن أخرج من الظلمات إلى النور أبصر الحق لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه الحق حقا والباطل باطلا وقال تعالى افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم وقال تعالى وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا الآية إلى غير ذلك من الآيات الداله على أن الإيمان يكسب الإنسان حياة بدلا من الموت الذي كان فيه ونورا بدلا من الظلمات التي كان فيها وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفا عظيما كما قال تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى قوله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ولما كان تتبع جميع ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من هدي القرآن للتي هي أقوى يقتضي تتبع جميع القرآن وجميع السنة لأن العمل بالسنة من هدي القرآن ل التي هي أقوى لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكتاب المبارك اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي هي أقوم تنبيها بها على غيرها والعلم عند الله تعالى وبهذا أيها المستمع الكريم ننهي حديث المؤلف الطويل عن هدي القرآن للتي هي أقوم جزاه الله عن ذلك خيرا ولنا في لقائنا القادم إن شاء الله حديث جديد فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته